فَكُؤُذَ إِنْ أَنْتُمْ قَدِيرُونَ تَأْفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ لَا تَخَفْ فَانْكُمُ مَا سَفَا ீ க ஐ மனு أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده لِرُبَّنَا وَلِي يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَطْفَلُوا